من الطرائف طرائف القصص يقولون في عهد بعض الأمراء لعله العباسيين او من بعدهم من الدولات المتفككه في فيلسوف كان مرافقا للامير في بعض اسفاره فقال أنا ساتيكم بمثل هذا فنصب خيمه او نصبت له خيمه وعكف فيها سبعة أيام هذا كفر فكان الامير حازما لقتله نعم فخرج عليهم قيل له ما وراءك قال لم استطع لماذا قال ولا يستطيع غيري لماذا قال صدمتني هذه الآية فإن الله أحل فيها وحرم وأراد وحكم فكشف لهم عن الآية الأولى من سورة المائدة نعم سطر قال هذا سطر واحد من يأتي بهذا هذا الشاهد منها أنه لا يستطيع أحد أن يعبث في القرآن لا بزيادة ولا بنقص ولا بتبديل وهذا من فضل الله على هذه الأمة هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم.